قلت لك آسف كلمات وآداء علي الكدادي Je is een bedrijf, maar وجات لك فرصه سببها ترحلي يا عنيني لي يا منك نويت بالرحيل اللي صدى ونار هجرك وسط قلبي تصطلي ما شكت الله ما هقيت الصد منك ما هقيت ارجع تذكرك كلام قلت لي يومك تردد لبوت تمام بيت ما الحب بالوفا لما وفيت ولا المواثقة القديمة تجهلي ضاعت كنت ظنك مخلص اللي ما داريت انك المقبي وقدرك مقبلي كيف تنساني waarom heb je Het is dat het niet het dat het niet جمرتك وسط الحشا تغلي غلي جمرتك وسط الحشا تغلي غلي ليت تدري وش حصل بعدك يا ليت كان ما تهج